نغمأ الكتاب لنا سقاء وفي القرآن للمضني شفاء يعيش الأنس من يتنوه حبا وفيه لمن يراتله الهناء ومن قرأته عن حب سترقى ويسعدها من الله الجزاء هنيئا للتي صبرت فنالت ودرب المجد أوله عناءه لكن نردد تقديرا شعرا ويرجى في مكامنه الوفاء نفاخر فيكم شرقا وغربا بتوعية وأنتن السناء نسطر مدحكن ثناء حبهم في كن من رب الثناء أنهم والكتاب لنا سقاء وفي القرآن للمغني شفاء يعيش الأنس من يتلوه حبا وفيه لمن يرتله الهناء بذلت هنيئا لبذلك فهو للأثمار ما هو غدا سترون هذا النبع نهران ويسعدكم من النهر العطاء ويا وطن الرعى القرى لك الحب المعطر والولاء لك الحب المعطر والولاء